111. أو إطعام في يوم ذي مسغبة 112. يتيما ذا مقربة 113. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 115. ك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مؤصده.